سورة البروج مكية من مقاصد السورة بيان قوة الله وإحاطته الشاملة ونصرته لأوليائه والبطش بأعدائه التفسير والسماء ذات البروج أقسم الله بالسماء المشتملة على منازل الشمس والقمر وغيرهما واليوم الموعود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 ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات بالنار ليصرفوهم عن الايمان بالله وحده ثم لم يتوبوا الى الله من ذنوبهم فلهم يوم القيامه عذاب جهنم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 فرعون وثمود أصحاب صالح عليه السلام بل الذين كفروا في تكذيب ليس المانع من إيمان هؤلاء أنهم لم تأتهم أخبار الأمم المكذبة وما حصل من إهلكهم بل هم يكذبون بما جاءهم به رسولهم اتباعا لأهوائهم والله من ورائهم محيط